إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ظلال مبين وما كنت ترجو أن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَنَاكُونَ النَّصِيرَ لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ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 مَن كانََ يَبْجُ لِق اللهَّهِ فَإِن أَجَل اللهَّهِ لآت وَهُوَ السَّم عَ وَمَن جَهَدَ فَإِن ماَا يُجَاهِد لَِفْسِه إِ اللهَّهَ لَغنِي عَللَ